ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغواثل حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليلة خير الناس سينا ومنصبا ربي الهدى والمكرمات الفواضن حليلة خير الناس سينا ومنصبا ربي, ربي الهدى والمكرمات الفواضن عقيلة حين من لؤيب غالب كرام المساعي مجدها غير زائر حصان وزان ما تزن بريبة, بريبة وتصفح غرثا من لحوم الغوافل مهذبة قد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 وَإِنَّ الَّذِي قَدْ قِيلَ لَيْسَ بِلَا إِطْمَ لَيْسَ بِلَا إِطْمٍ بِهَا الدَّهْرَ بَلْ قَوْلُ أُمْرِ إِنْ بِيَمَالٍ أَصَانٌ مَا تُزَنُ بريبة وتصبح فكيف وودي ما حيت ونصرتي لآل نبي إلا زين المحافل حصال رزان ما تزن بريبة وتصبح غردا باللحوم الغوافل له رتاب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاولين حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافل رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغواثل حصان رزان ما تزن تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافي حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا Lee. Oh, man.